قلَت لَهُ مُرسُولُهُم إِن النَّحُّ إَِّ بَشَْرُ مِ فيللوكُم وَلَكِدٍ النَببَّه يَمُُّ وَعَلَ مَيْ وَمَا كَانَ لَنَا أَن وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَنَّ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَلِيمٌ ذلك لمن خاف مطاني وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جب من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديق ¿Verdad? <tose> ¿Verdad? كهو <تصفيق> الظلام